شعلةٌ تكوي قلوب العاشقين وتُسهِر ليلَ المتعبِّدين استعذبوا من أجلها العذاب وتحملوا جليل المصاب الجنة دار المتقين والشهداء والصالحين هي نور يتلألأ وريحانةٌ تهتز وفاكهةٌ وخضرة فيها العباد المنعمون الذين يأكلون ولا يتغوَّطون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 فيا راغبا في الجنان وطالبا رضا الرحمن لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان او كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان فاعشبت وحدث بالوصال النفس وابذ المهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضاني واجعل نعوت جمالها الحادي وسرت تلقى المخاوف وهي ذات أماني هي دار السلام سلمت من كل بلية وآفة هي دار الخلد لا يموتون فيها ولا يشيخون وهي دار المقامة لا ينتقلون منها ولا يملون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 مهمةٌ عالية يريد أن يدخل من جميع تلك الأبواب وان يسابق إلى جميع تلك الطاعات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 أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء عندها يكذِّب أكثر الناس ويصدق الصديق أبو بكر نعم همَّةٌ عالية وأمنيَّةٌ غالية أبوابٌ ثمانية واسعةٌ باقية يريد أن يسابق إليها بين كل مصراعين من هذه الأبواب مسيرة أربعين سنة وليزدحمن عليها المؤمنون ويلتقي عندها المحبون فإن كانت نفسك تحرَّكت شوقًا إلى الجنات وتاقت إلى انهارها ومُتعها فاسمع إذن أوصافها وصفات هاتي كالمنازل ربَّة الإحسان هي جنة طابت وطاب نعيمُها فنعيمُها باقٍ وليس بفان دارُ السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقُرآن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 أي ربي أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها لعلي إن أدنيتك منها أن تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيتصبر فلا يستطيع أن يصبر فيقول أي ربي أي ربي أدلني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول الله يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول بلى يا ربي لا أسألك غيرها أبداً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 ولك ما اشتهت نفسك ولذَّت عينك وفي رواية غير الصحيح أن الله تعالى يقول له بعد ذلك يا عبدي سل اسأل أطلب فيقول يا ربي ألحقني بالناس فيقول له الله تعالى إلحق بالناس فينطلق يرمل في الجنة يعني يجري حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من دُرَّة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 حتى يفتح له القصر فإذا هو دُرَّةٌ مُجَوَّفَة سقائفها وأبوابُها وأغلاقُها ومفاتيحُها منها هذا أدنى أهل الجنة منزلة أما أعلاهم منزله فهم الذين غرس الله كرامتهم بيده وختم عليها فلم تر عينٌ ولم تسمع أذنٌ ولم يخطر على قلب بشر هذا وأدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان فهو الذي تلقى مسافة ملكه بسنيننا ألفان كاملتان فيرى بها قصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الدان أوما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران أضعى فدنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان روى الترمذي والطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أدنى أهل الجنة منزله لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وفي رواية مسيرة ألفي سنة وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة وعشيا والريح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 ولا يتغوَّطون ولا يمتخِطون ولا يدفُلون ولا ينامون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوَّة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجلٍ واحد يدخلونها جُردًا مُردًا بيضًا جُعدًا مكحلين أبناء ثلاثٍ وثلاثين ويعطى الواحد منهم قوَّة مئةٍ في الفراش ألوانهم بيضٌ وليس لهم لحى جُعد الشعور مكحَّل الأجفان هذا كمال الحُسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان ولقد أتى أثرٌ بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان فإذا دخلوها فإذا الأشجار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 تلفتوا في أرجائها فوجدوا السرور المرفوعة المجهزة للأحباب والأكواب الموضوعة المهيئة للشراب والوسائد المصفوفة تأخذ بالألباب رأوا الوجه الناعم والذل الدائم الروائح الزكية والقصور العلية والثياب الندية هذا وأول زمرة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 يُرَى ظاهرها من باطنها وباطِنُها من ظاهرها أعدَّها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألانَ الكلام وتابع الصيام وصلَّى بالليل والناس نيام وقد جُهِزَت غُرفٌ وقصورٌ في الجنان لصالحين وصالحات أحسنُوا الأعمال وتعبَّدوا للكريم المتعال فبُنيت قصورُهم وهم في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم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 بنى الله تعالى له في كل يوم بيتًا في الجنة فالبيوت بناءها اللبنات من ذهب وأخرى فضةٍ نوعان مختلفان وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان والطين مسك خالص أو زعفران جاب ذاثران مقبولان والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرات تنالها العينان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 للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال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 وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحك شاربها بالمجانين فمن هجروا خمر الدنيا شربوا من خمر الآخرة وإن شاءوا شربوا من عين الكافور قال الله إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وإن شاءوا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 وإن شاءوا من السلسبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا يتمتعون بهذه الأنهار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 قريبةٌ ممن رغب ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلةٌ في الجنة ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له أشجار وعند باب الجنة شجرةٌ عظيمة ينبع من أصلها عينان الأولى يشرب منها الداخلون والثانية منها يتطهرون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 فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان يا طيب هاتيك وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي تسقى به يا طيب ذاك الورد للضمآن وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان نعم كيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا قيل له كيف ذللت قطوفها فقال إذا جلس العبد في الجنة فنظر إلى ثمرة في الغصن فإذا هم أن يتناولها تدلَّى إليه الغصن يقترب إليه الغصن. حتى يتناول ما يريد فهي مُذلَّلة يتناولها إن شاء قائماً وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاً وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان وظلالها ممدودة ليست تقي حرًا ولا شمسًا وأنا ذان أوما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان مئةً سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان فأهل الجنة في فاكهة مما يتخيرون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 كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران روية أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟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 وبشرها ببيتٍ في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب مؤمنة بُشِّرت ببيتٍ في الجنة وهي لا تزال تمشي على قدميها في الدنيا وقال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فإذا أنا بِرُّ مَيصَاء امرأة أبي طلحة وهي أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنها ولا ننسى تلك المرأة الصالحة التي كانت تمشط بنت فرعون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 لعل نفسك أن تشتاق لتكون واحدة منهن فما وصفت الحور العين بوصف إلا وكان وصفك أجمل منه أضعافا والحور العين من خلق الله في الجنة أنشأهن الله إن شاء فجعلهن أبكارا عربا أترابا خلق الله تعالى الحور العين من الزعفران عجبا إذا كانت الصورة الآدمية اليوم في حسنها وتناسقها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 لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا فاسمع واسمعي صفات عرائس الجنات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 قد روينا أن برقاً ساطعاً يبدو فيسأل عنه من بجنان فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان لا ثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان قال يزيدنا الرقاشي بلغني أن نوراً سطع في الجنة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 بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان وفا إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان أتلومه أتلومه أتلومه أنصار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسباني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 فلسانه وفؤاده والطرف في بهش وإعجاب وفي سبحان فالقلب قبل زفافها في عرسه والعرس إثر العرس متصلان فسل المتيما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 غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بتوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ماهما ضجران ولا يمل أحدهما من الآخر أبدا ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان فيا أيها العشاق بل يا أيها الشباب الذين تعلقت أبصارهم براقصات في فيبارات أو مغنيات فاجرات أو بكاسيات عاريات مائلات مميلات دعوا عنكم نتا دعوا نتا علقوا بالجنات يا مطلق الطرف المعذب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 والثمار ولذتها والقصور وسعتها ينسون كل نعيم ما دام ينظرون إلى العزيز الرحيم والله لو لا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان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 فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبَّذ الأمران والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان أوما سمعت بأنه سبحانه حقًا يكلم حزبه بجنان فيقول جل جلاله هل أنتم؟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 قالوا أما بيضت وجهنا كذا أعمالنا تقلت في الميزان وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا كرواذا مسلم ببياني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 وهو يحدث وأصحابه عن الجنة إن رجلاً من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال الله له في ما شئت قال بلا ولكني أحب الزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فلما سمع الأعربي سمع الأعربي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 لقد اشتاق لها أقوام ففارقوا أوطانهم وهجروا أولادهم فعاشوا غرباء الناس يتركون الصلاة وهم يصلون والناس يأكلون الرباء وهم يتورعون والناس يقارفون الفواحش وهم يعفون كل ذلك لأجل ربهم لما اشتاقوا إليه تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لثنان يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان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 يصد عنها المبطل المتواني فالأمر يحتاج إلى تشمير وقد كان صلى الله عليه وسلم يصرخ في أصحابه قائلا ألا من مشمر للجنة فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وزوجة حسناء فقال الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله وإذا شبع الإنسان واطمأنّا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 قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحاً تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتاً تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غنى الحوراء بالأصوات والألحان واها لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان واها لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان واها لذياك السماع فكم به للأسماع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 قال ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضره حتى يقول يا فلان ابن فلان اتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول العبد بلى افلم تغفر لي فيقول بلى فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم قال فيأتون سوقاً قد حفت بها فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب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 لا يباع ويشترى فيه فخذ منه خذ منه بلا أثمان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما احسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان كلا ولم يخطر على قلب مرئ فيكون عنه معبرا بلسان واها لذا السوق الذي من حله نال كل لها بأمان يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركا إلى سوق الكساد الفاني فهموا إلى يوم المزيد أشد شوقاً من محب للحبيب الداني أوما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأداني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 وهم الذين صبروا على طاعه ربهم وسخروا جوارحهم لدينهم قال الله جل وعلا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا اننا كنا قبل في اهلنا مشفقين نعم كنا خائفين من ربنا فكنا نحفظ اسماءنا ونغض ابصارنا ونحفظ الستنا ونطهر اموالنا ونعف بفروجنا ما هو الجزاء فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ماذا كانوا يفعلون ندعوه إنه هو البرر رحيم وقال جَلَّ جلاله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن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 المنزلين كذبح كبش الضمان بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقضان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقضان سار الرفاق وخلفوك مع الأنا قنعوا بذى الحظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان لكن أتيت بخطتي عجز وجهل بعد ذا وصحبت كل أمان منتك كنفسك باللحاق مع القعود عن المسير ور... راحه ولا سوف حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا وفي مجالس أهل الجنه يتذكرون أهل الشر الذين كانوا في الدنيا يتذكرون مكان ويستهزئون بهم إذا مشوا إلى الفجر في الظلمات يتذكرون مكان ويستهزئون بمظاهرهم إذا استقاموا على السنه والطاعات نعم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 أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بلواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذ المهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وتقبلوا تحيات مركز نجاشي للبرمجيات هاتف رقم 27401100 صندوق البريد 361563 الرياض 11313